عندما تزور مدنا هولندية، يمكنك أن تتوقع رؤية القنوات المائية الفريدة والجسور التي تعلوها والشوارع التي تصطخ على جانبي القنوات والمباني العريقة والعديد من الدراجات في كل مكان.